خماسيه <تصفيق> اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه اوصى حكيم ابنه بقوله يا بني لا تحصي على احد أخطاء فانه يستفيد منك علما ويتخذك عدوا. مثل من أمثال الشعوب مثل روسي يقول أخطاء الآخرين أكثر لمعانا من أخطائنا هذا المثل يضرب على سبيل الاستنكار لمن يركز انتباهه على عيوب الآخرين ويحصيها عليهم ويغفل في الوقت نفسه عن عيوبه هو ولا يفتش عنها رغم أنها موجوده فلا إنسان يخلو من العيوب والاخطاء هل تذكرون مثل من أمثلنا الشعبية يرادف هذا المثل الروسي؟ علم تشايكوفزكي تشايكوفزكي موسيقان روسي وعلم من أبرز أعلام الموسيقى الكلاسيكية في العالم ولد في عام 1840 بدأ في تعلم العزف على البيانو وهو في السابعة من عمره وبعد تخرجه في مدرسة الحقوق اتجه لدراسة الموسيقى ثم عين أستاذا بمعهد موسكو للموسيقى في عام 1866 ظهرت اولى اعماله السيمفونيه بعنوان احلام الشتاء وبعدها تتابع عطاؤه الابداعي في ست سيمفونيات واربع اعمال في قالب الكونشيرتو وروائع أخرى من موسيقى الباليه والاوبرا والكورال العالمي. من أشهر أعماله السيمفونية الخامسة والسيمفونية المؤثرة وفي مجال البالي بحيرة البجع الجمال النائم وكسارة البندق رغم طابع الحزن الذي يميز موسيقى إلا أنها في رأي النقاد تعد منبع نادرا للخصوبة اللحنية والتعبير القوي الأخاذ توفي بيتر إليت شتشايكوفسكي في السادس من نوفمبر عام 1893 عن حوالي 53 عاما بحيرة البدع واحده من أشهر أعمال البالي العالمية ألف موسيقاها تشايكوفسكي عام 1876 ونتابع معا الآن جانبا من إحدى مقطوعاتها وعنوانها رقصة البجعة. هذا رجل اعمال نمساوي يملي وصيته على محامية من فضلك واكتب أيضا في الوصيه ان تعزف اوركسترا فيينا الفيل هارموني في جنازتي حسنا يا سيدي حسنا ولكن ولكن ما هي المقطوعه الموسيقيه التي تحب سماعها خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر